Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein Hussein حسين حسين حسين, حسين, حسين, حسين, حسين <تصفيق> تبارك اسمك سر الواحد الاحد يا من هو الروح في حبي ومتعقد تبارك لأحدي يا من هو الروح في حبي وموتي تبارك, تبارك اسمك اسمك الواحد لأحدي يا من, من سفينتنا تقول الكبرياء فيها ركبنا ولم ننصت لذي حسدي والانبياء او بها هم لا قصد بها هم لا قصد فيها اناخ ومنها منبع المدد فيها اناخ لورسالات لو قول ما خالد عشق الحسيني لهك الروح في الجسد ذاك الحسين هو في الاكوان مظهر وجود بالسماوات شهيدا دون ما عمدي مهي سماه تبارك تبارك اسمك سر الواحد الاحد من هو روحي حبي تبارك فكان لا ترتمي في العشق غائما ت لحن قلبي هيك هائم تراني من غردي فاسم الحسين ترنم اردد غنا لحن انت ما يس في روحي وفي خلدي لحن يهزوني ويند القلب بالبرد انا سعيد بغاز الحب مبتغيهم اضف علي الهوى بحب وحتى الرغدي أضع علي الهوى بحب وحتى الرغدي حسين وهذه نعمات ولذا اعيد حبي من النفات في العقديد اهوى حسينًا وغادي نعمات ولذا اعيد حبي من النفات في العقد اسم الحسين تسابح على شفتي وطعمه في فمي احلام من الشغادي وذكره في ضميري قبل مسبحتي فباسمه سبحت روحي قبيل يدي فباسمه سبحت روحي, قبيل يدي فباسمه سبحت روحي تربه الطف حبه تسبح لي باسم الحسيني بلا عند ولا عادت وهي الحياه لقلب فيه بصيره وهي الشفاء الى العينين من رماد وهي الشفاء الى وإنه الزاد لذ ن أأمله الله فهو إذا زادي ليوم غدي وإنه الزاد لذ ن أأمله الله فهو إذا زادي ليوم غدي أحدي الروح في حبي وموتي تبارك يا من هو الروح اي هذا الحسين هو مجد الله لابس وقوع مجدا سيبقى ندييا ياني على الأن الحق في شافه حب ومعرفون وفي الفؤاد حياة دون ما امضي انا هم من سنا الواحد الصمد ويا يوم نور يكتسي حللان وياسمين وافراح بلا نكد والنون نون وجود بعدك كاف يكول بعدك لقد تجلى ففاض الكون بالمجد والنون نونو وجودي بعدك كفيكون لقد تجلى ففاض الكون بالمجد والنون نونو وجودي بعدك كفيكون لقد تجلى كان لو كان لله ابن الفالحسين اذا لكن الله لم يولد ولم لو كان لو كان لله ابن الفالحسين اذا لكنما الله لم يولد ولم يلد لكنما يولد ولا من